وقالوا ما في بطون هذه الانعام خالصه لذكورنا ومحرم على ازواجنا ومحرم على ازواجنا وان يكن ميتا فهم فيه شركا سيجزيهم واصفهم انه حكيم عليم